قل من رف السماوات ونرضق لله قل فاتخدتم دونه يا دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقي فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القفل نَزَلَ فَيذهبُ جَفَاءَ وَأَمَّا مَا يُنْخَرُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الأرض كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لَمْثَالَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لربهم الْحُسْنَى لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُونَه لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْهُ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ أُولَئِكَ مواقف في نصف سويته ونفخت فيه من روحي فقالوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أي يكون مع الساجدين الساجدين قال لما كل أسد لبشر خلقته من صلصال خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فخرج منها فإنك عديم وإن عليك أننا إلى يوم الد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 لما لموعدهم أجمعين لها سبعة أبوال لكل باب منهم جزء ونزعنا ما في صدورهم من ذل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب إناك بالحق وإنا لصادقون فاسر أهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانظُ وانظُ حيث تمرون واطئنا هؤلاء النذير هؤلاء إما قطع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون. قل الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء فأخذتهم الصيحة مشيقين فجعلنا عاليها سافلها وأنطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم لآية إن في ذلك لآية للمؤمنين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة فاصفح الصفحة الجميل فاصفح الصفحة الجميل إِنَّ ربك هُوَ العليم وَلَقَدْ آتيناك سبعا مِنَ المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متأنا بأزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفر جناحك بالمؤمنين وقل المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلى هناخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. ولقد علم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وقم من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هو الذي الزرع والزيتون والنخيل ونهناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسطر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض الألوان إن في ذلك لآيات اصْطَبِرْ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا قَرِيًّا لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِنيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مواخر فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ولعل لكم ولعل لكم سيكرون لا جون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحيى القيامة ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة يوم القيامة وبنوزار الذي. وقهم وأتاهم العذاب، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. السلام ما كنا نعمل من سوء بلا إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبيس وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خيرا ذاتين الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه يقول زهزون وقال الذين أشروا انا اعبد الله انا اعبد الله نودي تنبتاه فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلال فصيروا في الاضلاف على مداهم الله فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين قلوا الذين زعمتم شَطَنَّ ظَنُّكُمْ وَلا تَحْوِيلَا عذاب ربك كان مهذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة قبل يوم القيامة أو عذّهوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل نفسنا ربك أحاط بالناس وما جعل الرؤيا التي أعينك إلا فتنة للناس، إلا فتنة للناس الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال لمن خلق قال هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني لئن أخرتني إلى يوم يا متي إلا قليلاً قال اذهب فمن تبعك منه صوتك وأجلب عليهم وأجلب عليهم بخيرك ورجيك وشاركهم وشاركهم في نوال ولولاد وعدهم وما يعذبهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم كان الإنسان كفورا أفأمنته أن يخسف جانب البر أو يرسل, عليكم أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم ينزل عليكم فينزل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم فيغرقكم بما كنتم ثم تخذوك خليلا ولولا فزونك من الأرض يفيدوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا سنة ما قد رسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهد جدري نافلة لك عساء سَإِنْ يَبْعَثْكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَأُرِيدُ بِأَنْ تَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي سُلْطَانًا نصيراً وَقُلْ جَاءَ لفضيله <تصفيق> جعل فساء لا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا, وهبنا له إسحاق ويعقوب وكل لفضيله الدكتور محمد Como وأيتا الزكاة وكانوا لنا عابدين ولن نذهب مضاضا فظن أن لن قدر عليه فظن أن لن قدر عليه فنادى في الظلمات الا لا اله الا سبحانك سبحانك ان كنت الظالمين فاستجبنا فَأَنْذَنَّا لَهُ وَاخْتَيَرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَايَعُونَ فِي الْخَيْرِ من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فأكدون وتقطعون الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسحيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يا فإذا هي شائصة فإذا نبصار الذين كفروا ياويلنا قد كنا في غفلة جهنما حصب جهنم ما لها from the best of أن الأرض يرثها أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لملاغون وإن أدري أقريبنا بعيد ما إنه يعلم الجهر من القول You oh. What would ورهنته في الدنيا ولا خلة لمسكم لمسكم في ما فيه عذاب عظيم اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسون يقوله همينو